بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبوب عثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 112. في أي صورة ما شاء ركبك 113. كلا بل تكذبون بالدين 114. عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 117. إن الأبرار لفي نعيم 111. وصلونها يوم الدين 112. وما هم عنها بغائبين 113. وما أدراك ما يوم الدين 114. ثم ما أدراك ما يوم الدين 115. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 116. والأمر يومئذ لله